Es esquecendo milegami Ert recuperat Es Jade Es Em اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفديلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته Inna kala tukliful mi'ad Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan Salat yang didirikan. Berilah al wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan terpuji yang engkau janjikan.